والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ما بعد ووصلنا بحمد الله وطوله الى في الفرقة الاولى من كتاب من شرح كتاب العظيمتين الجنة والنار <تصفيق> وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين تمام طبعا ايات من سورة الاعراف وايات مهمة جدا و وهو ما توقفش عندها هو جاب بعدها وانا ما في صدوره من غلن اخوانا وانا ما في صدوره من غلن تجري من تحتهم الانهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وجاب بعدها ايضا مواقف بقى النداء ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افضوا علينا من الماء ثم انتهى عند ذلك عند النداء طيب يبقى اذا هو تقريبا جاب الصفحة ونص او الصفحة من نص صفحة اليمين نص صفحة الشمال كده او صفحة نص تقريبا في صورة الاعراف خد منها ثلاث ايات وبدأ ان هو يشرحها فنحن اللي المكتوب الاول في الكتاب وهناخد الصفحة ونص دول ايه شرح مجمل كده ان شاء الله جميل فيقول قال في الدرر المنصور او في الدرر المنصور اخرج ابن ابي شايرة عن سويد ابن عفلة قال إذا أراد, الله إذا أراد الله أن يعذب أهل النار جعل لكل إنسان منهم تابوت من نار على به ثم أقف عليه بأقفال من نار فلا يعرف منه عرق فلا يعرف منه عرق إلا وفيه مسمار. ثم جعل ذلك التابوت فلا يعرف منه عرق إلا وفيه مسمار. يعني كل عرق في التابوت فيه مسمار. ثم, ثم جعل ذلك التابوت في تابوت تابوت اخر من نار ثم يقفل ثم يقفل باقفال من نار ثم يضرب بينهما عدد منهم ان النار أن في النار غيره يعني يظن ان هو ايه تابوت مقفول عليه ومتولع عليه فهو في التابوت المقفول ده ظن انه وحده ان هو النريك منهم هو لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وذلك انزلوا طالبين وقوله لهم من فوقهم نار ومن تحتهم بتصور لك المشهد جهنم لهم من جهنم مهاد انتوا عارفين المهاد نقول المهد بتاع الطفل اللي هو ايه اول حاجه اللي بينام فيها الصغير جهنم مهاد الحاجه من النار ومن فوقهم غواش الحاجه اللي بتغني يعني كأنه مثلا واحد نايم مع سرير وغطي ببطنية والحفنة تمام؟ السرير نفسه من النار والغطى نفسه من النار لو من جهنم مهاد ومن فوقهم غوش وكذلك نجد الظالمين هي نفس المعنى اللي هو بيقول في الدر, الدر المنصور ان ده نفس معنى اية ايه لهم من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل يعني النار من فوق ومن تحت وشرح الصورة دي بصورة التابوت اللي هو ايه ذكرها عن سويد بن عف. وقال ابن عشور المهاد بكسر الميم ما يمهد أيفرش يفرش الحاجة تفرش عشان إنسان ينمع لها والغواش جمع غاشية وهي ما يغشى الإنسان أي يغطيه كاللحام شبه ما هو تحته من النار بالمهد وما هو فوقهم منها بالغواش وذلك كناية عن انتفاء الراحة لهم في جهنم فإن المرأة يحتاج إلى دد للراحة فإذا كان مهادهم وغواشيتهم النار فقد انتفت راحتهم يا شباب يعني بيقول إذا كان الإنسان لما بيستريح بيروح لمهاد ينم عليه ويتغطى فإذا كان مكان الراحة نفسه اللي هو هيرتاح فيه المهاد بتاعه من النار والغواش من النار يبقى أين الراحة أين يطلب الراحة ذاكما ده ده كان الراحه مكان الراحة بتاعه اللي هينام عليه مهاد من النار، والهداط به غواش من النار ولا لا نسأل الله لا عفوة لا عفوة. طيب الآية الاخرى وقال تعالى ونزعنا فِي صدورهم من غير انتدري من تحتهم الانهار وَقَالُوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لنهتدي لولا أن الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أن بما قال القرطبي ذكر الله عز وجل فيما ينعم به على اهل الجنه نزع الغل من صدورهم والنزع الاستخراج والغل الحجد الكامل في الصدر والجمع جلال أذهبنا في الجنة ما كان في قلوبهم من الغل في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم الغل على باب الجنة كمبارك الإبل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل وقيل نزع الغل في الجنة أن لا يحسد بعضهم بعضا في تفاضل منازلهم وقد قيل إن ذلك يكون عن شراب الجنة ولهذا قال وسقاهم ربهم شرابا ظهورا أي يطهر الأوضار من الصدور ونود أصله نوديو، يعني الأصل فيه وأن في موضع نصب مخففة من الثقيلة أي بأنه تلكم الجنة يعني نودو أن داء بتاعه إيه ونودو أن تلكم الجنة أي أن هذه هي الجنة <تصفيق> الأوضرز يعني اللي هي الحاجات ال... الضغائن والأشياء المش كويسة الصدور وقد تكون تفسير لمنود نودو به يعني ونودو إيه النداء بقى أن تلكم الجنة بأن النداء قول فلا يكون لها موضع أي قيل لهم تلكموا الجنة يعني بيقولك أنه أنه هنا إما أنه هي تفسيرية يعني النداء بتاعهم إيه تلكموا الجنة آآ تلكموا الجنة ورستموها بما كنتم تعملوا تمام؟ يبقى النداء اللي تقلوهم تلكموا الجنة أو أن النداء نفسه المنادي اللي بينادي عليهم هل أن دمي النداء ولا دي تفسير؟ بغض النظر مش هتفرق كتير لا وعدوا بها في الدنيا أي قيل لهم هذه أو تلكم الجنة التي وعدتم بها أو يقال لهم ذلك قبل الدخول حين عينوها من بعد وقيل تلكم بمعنى هذه ومعنى أورستموها بما كنتم تعملون أي أورستم منازلها بعملكم ودخولكم إياها برحمة الله وفضله كما قال الله عز وجل ذلك الفضل من الله وقال فسيخلهم في رحمته فسيخلهم في رحمة منه وفضل وفي صحيح مسلم لن يدخل أحد منكم لن يدخل احدا منكم عمله الجنة قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل وفي غير الصحيح ليس من كثر ولا مؤمن الا له في الجنة والنار منزل فإذا دخل أهل الجنة اهل الجنه الجنه واهل النار النار رفعت الجنه لأهل النار فنظروا إلى منازلهم فيها فقيل لهم هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله لو عملتم بطاعة الله ثم يقالوا يا اهل الجنه رسوهم يعني اورسوهم بما كنتم تعملون فتقسم بين اهل الجنة منازلهم يعني كل انسان مقعد في الجنة ومقعد في النار فلما اهل النار يتقولوا النار ترفع لهم الجنة ويقول له هذا منزلك لو كنت اطاعت الله ثم ينادى على اهل الجنة ويقول لهم رسوهم يعني خدوا بقى اورسهم الاماكن الصادية بتاعتهم دي فتبدأ توزع على اهل الجنة صحة 30 وفي صحيح مسلم لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا فهذا أيضا مراس نعم بفضله من شاء وعذب بعدله من شاء وبالجملة فالجنة ومنازلها لا تنال إلا برحمته فإذ دخلوها بأعمالهم فقد ورثوها برحمته ولخلوها برحمته إذ عملهم رحمة منه لهم وتفضلا عليهم اه وانا بس انا الوقت بقرأ يعني نسا ما شرحناش والحاجة انا بس بقرأ الكتاب عشان هن نتوسع في الشرح شوية فاننا نعرف الاول هو قال ايه تمام يا شباب قلت عن ابي سعيد الخدري وابي ابي رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد على اي على اهل الجنة ان لكم ان تصحوا فلا تتقموا ابدا وان لكم ان تحيو فلا تموتوا ابدا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 فقالوا يا رب إن لنا قرابات من أهل الجنة قرابات من أهل الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم فأمر الله الجنة فتزحزحت ثم نظر أهل جهنم إلى قراباتهم في الجنة وموهم فيه من النعيم فعرفوهم ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم وقد سودت وجوههم وصاروا خلقا آخر فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم وقالوا أفيدوا علينا من الماء وإنما طلب الماء خاصة لشدة ما في بواطنهم من الاحتراق واللهيب بسبب شدة حر جهنم. وقوله أفيض كدلالة على أن أهل الجنة أعلى مكان من أهل النار فإذا قيل سألوا مع الرجاء فإذا قيل سألوا مع رجاء والجواز أم مع اليأس؟ كل ما حكيناه عن ابن عباس يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصول يعني هل طلق... ما كانوا بيطلبوا وكانوا عارفين ان مفيش مياه تجلهم ولا كانوا متوقعين الممكن تيجي فقال ما يحكى ابن عباس يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصود يعني كانوا متوقعين من أهل الجنة ممكن يفيد عليهم من الماء وقال القاضي بل مع اليأس لأنهم قد عرفوا دوام عقابهم وأنه لا يفتر عنهم ولكن الآيس من الشيء قد يطلبه كما يقال في المسأل الغريق وتعلق بالزلد وإن علم أنه لا يغني فقوله تعالى أو مما رزقكم الله قيل إنه سمار وقيل إنه هذا الكلام يدل على وصول العطش الشديد والجوع الشديد لهم وعن أبي الدرداء أن الله تعالى يرسل على النار الجوع حتى يزداد عذابهم فيستغيثون فيغاثون بالضريع لا يسمن وليون من جوع ثم يستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة ثم يذكرون الشراب فيستغيثون فيدفع إليهم الحميم والصديد بكلابي الحديد فيقطع ما في بطونهم ويستغيثون إلى أهل الجنة كما في هذه الآية فيقول أهل الجنة إن الله هرمهم على الكافرين ويقولون لمالك ليقضي علينا ربك فيجيبهم على ما قيل بعد ألف عام إنكم مكثون ويقولون ربنا اخرجنا منها فيجيبهم افساء فيها ولا تكلمون فعند ذلك عيأسون من كل خير ويأخذون في الزفير وشهق وقال ابن رجب وروى, وروي أو روى ابن أبي دنيا بإسنادها عبد الله بن عمر أنه شرب ماء باردا فبكى واشتد بكاؤه فقيل ما يبكي قال ذكرت آية من كتاب الله قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا شهوتهم الماء البارد وقد قال الله عز وجل أفيض عين من الماء أو مما رزقكم الله وعن سلام ابن أبي مطيع قال أتي الحسن بكز من ماء يفطر عليه فلم أنه إليه إلى فيه بكى قال ذكرت أمية أهل النار وقولهم أفيض عين الماء أو مما رزقكم الله وذكرت ما أجيب عليه ما أجيب به إن الله هرمهما على الكفرين. تمامي ب إحنا اه قرأنا اه اربع صفحات اللي هم من 29 وعشرين لاثنين اللي هم شرح الصفحة ونص دول ب لهم تاني بس عايزين نقرأهم من القرآن الأول عشان لا نخرجهم عن الصيام. يعني فتحوا الصفحة معايا من أول آية اربعية. معايا يا شباب حد معايا حد سمع حاجه طب حد فاهم حاجه طيب الحمد لله بيقولنش فاهم حاجة و... واخونا جيستي بيقول ساهم حاجة انا مش مصدقه الصراحة م... مين كان ايش فاهم حاجة لانا لسا مقلتش حاجة اصلا اذا بك احنا قرأنا مش رحناش اي حاجة اتفتحت <تصفيق> المصحف افترع. نرجع. طيب الحمد لله. طيب فتحت مصحف. طيب حاجة نفتح المسحف. طفحة مية خمسة وخمسين.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 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا على بيقولوا في التفسير عموما إن أي اسم إشارة أي اسم موصول مش اسم أي اسم موصول يأتي بعده جملة تكون هذه الجملة هي المفسرة لما سيأتي بعدها من آه آه الخبر او آه آه ما يذكر من الوعد او العيد يعني ايه يعني اقول مثلا ان الذين ذكروا سينجحون معي يا شباب هيبقى هنا اللي جي بعد كلمة بعد الاسم الموصول اللي هو الذين هي ايه ذكروا تمام وده ذكروا دي جملة فعلية ذكروا هم معي شباب وهو الجماعة مفاعل يعني فيبقى المذاكره هي كان سبب ايه للنجاح واضح شباب حد سمعني حد سمع حاجة طيب تمام لا مش قدت شرط احنا نقول اسم الموصول لما يأتي بعد جملة اللي هي جملة سلة الموصول دي الصفات اللي تأتي فيها بتكون هي الـ السبب لما سيأتي في نهاية الجملة واضح؟ نقول الذين ااا نقول إن الذين ذكروا سينجحوا أو إن الذين اجتهدوا إن الذين اجتهدوا لن يخذِيهم الله يعنى ثبنا ربنا مش هيخذيه موهيه هو, هو إنهم اجتهدوا صح كده يبقى إن الله إن الذين إن الذين كذبوا هنا بقى في في الآية إن الذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنه. يبقى الصفة اللي جت بعد الذين إلى صلة الموصول وصفت هؤلاء الناس بالصفتين إنهما تجذيب آيات الله والاستكبر عن آيات الله. كانت العقوبة اللي نزلت بسبب هذه الصفة هي أن لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. ووضح يا شباب حتى يلج الجمل وفي سم الخياط طبعا المنفسرين بقى ذكروا كلام في تفسير الاية منها ان هؤلاء كذبوا بالايات كذبوا بالايات ايش كذبوا الايات كذبوا بال ايات تمام يعني يعني كل ما فيه اية يكذبوا به. واستكبروا عنه من أين تأتي الايات اصلا من أين تأتيهم الآيات أو من عند الله او بمعنى أدق او اوفق للصياق اللي احنا عايزين نتكلم عليه ان الآيات بيك تأتيهم من السماء تنزل له من السماء تمام عوزاله الذي كان ينزل لهم الرزق والوحي وكل هذه الآيات تنزل لهم من السماء فبما قابلوا هذه الآيات التي نزلت من السماء قابلوا بالتكذيب والاستقدار فكان جزاؤهم كما أنهم لم يشكروا نعمة الله عز وجل في هذه الآيات التي نزلت أن غلقت عليهم أبواب السماء أحوج ما يكونون إليها اللي هو بقى انتم عارفين طبعا حديث طويل في حديث الموت ان الانسان لما يموت فيكون العبد الصالح تؤخذ ظروفه وتفسح له ابواب السماء وتصعد أما العبد الكافر فتأتي الملائكة وتستفتح فلا يفتح له تمام فقالوا ان الايه فيها الجزاء من جنس العمل انهم كما كانوا ايه يستكبروا عن الايات التي تنزل من السماء ولم يشكرونا على النعم الظاهره في هذه الأبواب التي فتحت لهم من الآيات والرزق والرحمات فإن الله عز وجل أعقبهم بأن غلق عليهم هذه الأبواب لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون للجنة حتى يلج الجمل في سم القياط وهنا طبعا تعليق الأمر على غاية مستحيلة معناها استحالة وقوعه يعني بقول لك أنت مش هت مش هعطيق أموال يقول لك المقوله الثانيه في اللغة العامية كده يقول لك اما تشوف حلمه ودنك الداشي مستحيل مفيش حد يعرف يشوفها يشوفها طبعا مش في المرايه يعني مساكها يشوفها كده في ايده إلا اذا قطعها يعني فده تعليق على حاجة مستحيلة فايه معناه ان عمري ما هديك او عمري ما هعمل لك الحاجه اللي انت عايزها دي تمام فقلنا المثل اعلى لا تفتح لهم انبوب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلمسوا في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين يبقى يجرمهم كان سبب في ايه ذلك. المهم ندخل بقى الاية اللي هي اللي معنا في الكتاب لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غوش وكذلك نجزي الظالمين يبقى اذا هؤلاء الناس مش ليس فقط انهم حرموا من دخول الجنة لا بل ايضا انهم دخلوا النار وزا ما حقولنا بقى في التفسير إن هيبقى في انواع من العذاب زكرة في هذه الآية تعال نعديها مع بعض اول نوع العذاب هو عذاب الوحدة عذاب الوحدة ان هو في تابوت من نار مغلق عليه فيظن انه وحدة كما في الرواية اللي احنا جبناه هنا دي ان هو يظن ان كل الناس قد خرجوا وانه في النار وحدة الكاتب ايه ثم يضرم بينهما نار فلا يرى أحد منهم أن في النار غيره يبقى ده أول نوع من أنواع العذاب العذاب النفسي هنا أنه هو أنت عارفين مثلا لما مسجون يتسكن يقوله يسجنوه في سجن انفرادي ليه يسجنوه في سجن انفرادي لأن الإنسان قد يتكلم مع آآ آآ مثلا هو مسجون مع ناس فيتكلم مع بعض فيسروا عن بعض أو يصبروا بعض أو كده لكن اللي بتسكن إيه اللي بتسكن لوحده ده ده عذاب نفسي لوحده ألم نفسي رهيب والتابوت فعلا ايه ولا يعرف منه عرق الا وفيه مسامير ده القلم المادي ادي حاجه ثانيه ثالث حاجه ان هو كمان ابن عاشور رحمه الله فسر المهاد والغواش بانها موضع الراحة يعني مش معناها من فوق وتحته بس لا لا ده المهاد ده اللي هو في واقعنا احنا في العادي في الدنيا يعني الانسان لما يريد الراحة يقوم ينام على مهادي يفرش مهادي ينام عليه ويضغطه بغواشه فاذا كان موضع الراحة في النار هذا حاله انه هو من نار موضع الراحة في النار هو قطعة من النار فيبقى في غير هذا الموضع يبقى العذب عامل ازاي مستفاد ايه بقى من هذه الاية استفادنا في انواع من العذاب منها الالم النفسي منها الالم المادي مسامير، منها نزع الراحة او الاية تدل ان لا يوجد راحة فاذا كان موضع الراحة هو قطعة من النار فما بالك بغيره الجزاء من جنس العمل تمام بس دي في الاية اللي قبلها ممتاز جميل الفوز جميل جدا لا تعصي الله عز وجل لأجل أحد لأنك لو عزتها يوم القيامة ستعذب وحدك والعذاب يكون عذاب في وحدة شديدة آه فكما أنك لو عصيت ستعذب وحدك لا تعصي الله عز وجل لأجل أحد جميل آه تمين ت تقول عذاب التئيس لأن التبوت داخل تبوت فلا سبيل للخروج هذا عذاب اخر نوع اخر من عذاب عذاب التايقياس نعم جميل ممتاز ايه كمان اا عذاب الملازمة او التابوت ملازم لهم تمام ممتاز جدا احنا عايزين بقى يعني ايه تنتقلوا معنا للحوائد اللي هي ايه اللي هنتكلم الناس بيها يعني مثلا اختنا اا او اخونا اللي هو جيسد قال ايه قال ان انا اقول للمدعو من هذه الايات ان اذا كنت ان من دخل النار يعذب واحدة فلتعصلها لاجل واحد لاجل احد لانه لن يكون معك في النار اه جميل التقويف بأن هذا مكان راحتهم فمدالك بمكان عذابهم آه صح؟ ممتاز جميل جدا تمام طيب إحنا ممكن نستفاد حاجة إيه هي؟ أن إحنا ناخد الفوائد ونعكسها زي ما أخونا جيزتك ده قال أن إحنا خدنا مسألة الوحدة في العذاب النار وكلمنا ان انت ايه لا تنتعك الصحبه في الدنيا انت لا تعصي الله لا اجل احد لا اجل صحبه او لا اجل احد لان ايه لان ما حدش ماذا يدخل معاك النار لو دخلت الرذلات يبقى دي واحد طيب تعال بقى نشوف بقية الحاجات احنا بنتكلم ان دي موضع الراحة في في النار هي المهاد والغواش من النار يبقى نعكسها ازاي او نطبقها ازاي على الدنيا لما يجي حد يعصي الله عز وجل لاجل ان يرتاح يقول لك انا عايز ارتاح فأعمل المعصية دي عشان أرتاحها او مش بارتاحة لما أعملها تمام بسعادة هنقول له ايه نقول له ان الراحة بالمعصية مش, هتإيه؟ مش هت ايه مش هتريحك انت مش هترتاح بالمعصية لان المعصية دي اخرها انك هتوصل لمكان موضع الراحة فيه مهاده من نار وغواشه من نار فانت اذا كنت بتريح نفسك راحة عاجلة في الدنيا بالمعصية دي فاعلم انك فتذهب الى مكان ده موضع روحة بتاعه ان المعصية دي ستوصل الى مكان موضع روحة فيه مهاده من النار وغواشه من النار تبقى المعصية مش هرياحك هتتعبك اكتر واضح شباب ايه كمان ممكن اقول وهو في فايدة بقى متعلقة بسياق الصورة بسياق الصورة لأن الصورة فيها معنى يعني من المعاني اللي هتلاقيه ماشي معك الصورة كلها صورة العرف وهو معنى الاستكدار معنى الاستكدار تمام فهنا هتلاقي ايه هتلاقي بيت الصورة اصلا كلام على ابليس لما استكبر ان يسجد لايه لآدم وهنا الكلام على استكبار الـ الـ الكفار اللي ادخلهم النار وهتلاقي بقى كلام بقى عن استكبار وعلو وطغيان كذا حدث الصورة فرعون والذي اتيناه اياتنا فاستكبر بهذه بشكل هذه الايات وظن ان نفسه هي التي واتبع هوا بقى ومش عورى نفسه استكبار واتبع الهوا فهتلاقي من قضية الايه الاستكبار اصلا او العلو والطغيان قضية من القضايا لجعل بها الصورة بشكل دائم في الإيه في ال في الصورة تمام كثيرة إذا كانت بداية صور خالص إن لما بليس تكلم ربنا سبحانه على قوله أي ثم لئاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد ولا تجدوا أكثرهم إيه شاكرين فبعضهم تكلم في تفسير ذكر فيد قال إيه أنا أشطل لما أتكلم على الجهات التي سئتي منها البشر اللي هو ذكر الامام والخلف واليمين والشمال لكن لم يذكر الايه فوق واعلى و... ما يذكر الاعلى ولا اسفل لم يذكر... لم يذكر الايه الاعلى ولا اسفل جميل معايا اه فبعض لما اتكلم في التفسير إيه قال ايه و... قال وذلك فائده ان من نظر إلى الله عز وجل من فوقه بقلب يعني نظر القلب يعني بعز, بعز الربودية ونظر لنفسه لأثفل بزل زل العبودية وعز الربودية يعني نظر الله عز وجل بقلبه بعز الربودية ونظر إلى نفسه بزل العبودية لم يتغلب عليه الشيطان قط يعني اللي هيبقى من ومعلق بالله سبحانه وتعالى بحيث انه شايف ان ربنا فوقه وشايف نفسه تحت في ذل العبودية ده اللي سينجو من فتنة الشيطان اللي هيمش في الطريق ده تمام فقاله بقى ان العكس هذا الامر واستكبر وراء نفسه فوق وهوا وطغى وان شرع الله سبحانه وتعالى القاه اسفل منه واعرض عنه العزب بالله ده هيكون جزاء ايه إن هو كما لم لم يعني يزل نفسه في أسفل في العبودية الله فوقه بروبية سيكون النار س النار من عائدة من أعلى وستغطيه النار من أسفله وضحت الفكرة مش عارف هي وصلتكم ولا ولا مشوشة شوية ولا هي حسنها فيها تكلف شيئا أو بعيد هي خالة ممكن تكون فيها نوع من التكلف كده بس هي يعني هو كان بيربط يعني ايه معاني الصورة ببعضها يعني هو مثلا احد مفاصرين مش مش حاجة من عندي نفسي يعني دي حاجة احد المفسرين قالها قال ان ايه ان الصورة من معاني فيها ان الانسان يعيش مع الله سبحانه وتعالى برؤيتي أو, او بشهودي عز ربودية وشهودي ذل العبودية حينئذ ينجو من الشيطان كان مشكلة الناس اللي معانا النه اللهم اللي دخلوا النار دول إن الذين كذوقتنا وايه واستكبروا عنها تمام فاستكبروا آآ عن آآ أن يتلقوا الآيات التي نازت الله من علىهم وروا أنفسهم أعلى من ذلك فلما كانوا قلبوا الآية بدل ما هم يبقوا فوق تحت وعزر فوق ليهم اللي حصل أم هم بقى, إيه بقى ليهم من فوقهم ظلم النار من تحتهم أو من جهنم مهاد ومن فوقهم غوش بيقول النظر الله بيعذره رويا هل معناه ان الانسان يبقى متعلق بربنا في لجوئه لله واستعاذته من الشيطان أه أه لا هو هنا اللي هو اولا بلاش نقول نظر الا نقول الشهود لان النظر بتبقى ايه معناها الرؤيه لكن الشهود ممكن أن هي رؤية القلب يعني ده الابق في الايه من حيث العقيدة يعني معنى الشهود شهود عذر رويا الانسان دايما يبقى ماشي ومستحضر ربوبيه الله عليه ان كل حاجة ملكي لله كل حاجة من فضل الله كل نعمة بيقع فيها هي من عطاء الله سبحانه وتعالى وكل معصية بيقع فيها فمن ستر الله سبحانه وتعالى الله يفضحه بها فهو ماشي دايما مستحضر تحضر شهود الربوبية والأرزاق بتنزل والخزائن بتفتح تخيل كام كل يوم ترزق من الله سبحانه وتعالى كم طائر في الجو بيطلع كل يوم يرزق من الله سبحانه وتعالى كم دود بيطلع كل يوم يرزق من الله سبحانه وتعالى كم انسان بيخرج كل يوم يسعى على رزقه فيرزقه في الله سبحانه وتعالى كل هذه الأرزاق تنزل من السماء فاللي بيشهد بقى مشاهد الربوبيه دي كده والارزاق بتنزل والابواب بتفتح والله هو الذي يطعم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ملء لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار الليل والنهار اللي بيعيش بقى مع ما شاهد ربوبية دي هو ده هو ده شهود عز رب في ربوبيته سبحانه وتعالى يشهده بقلبه ويشهد ظل العبودية كم هو عبد زليل لله سبحانه وتعالى. لا يملك شيء لا يملك حتى أعضاء جسده لا يملك الأنفاس التي تدخل وتخرج لا يملك دقات قلبه لا يملك طمقيته دمه بالكلى من المواد السمى لا يملك تنقية كابره لما في دمه من سموم لا يملك حرقة أعضائه ولا عضلاته ولا نمو عظامه ولا شعره ولا يملك شيء زل ذليل لله سبحانه لا أملك شيء انا الفقير إليك متجرد عن كل شيء فقير بمعنى الكلمة فليعيش بقى مع عز الربوبية بقلبه ويشهد هذا العز ويشهد زل العودية الذي ان وقتها فقط يعلم انه انه آآ آآ سوتها فقط ينجو من فتنة الشيطان. واضح شباب? معي ولا هناك فقط طيب ان يكون على ايه تقلبنا على الاية بالأولى له من جهنم من جهاد ومن فوقه يبقى احنا اتفقنا ان احنا ايه ذكرنا فوائد من العذاب الذي ذكر في الاية عذاب الوحدة عذاب التقييس عذاب إيه؟ اللي هو الملازمة عذاب الالم تمام ده انوع العذاب ذكرنا منها بقى فوائد دعوية ان احنا نقول ايه وهذا بالنسبة لده موضع الراحة في انتفاء الراحة لكما من الفوائد إن إحنا, ان احنا قلنا ان احنا نذكر نفسنا وقبل الناس يعني ثم نذكر الناس بان إيه؟ إن لن ينفعك احد لانك ستعذب يوم القيامة وحدك ان عصيت الله لن تنفعك الراحة في الدنيا ان طلبتها بمعصية الله فان ذلك سيرديك الى مكان الراحة فيه في موضع مهاده من النار وغواشه من النار أن الإنسان لا يلتفت أبدا عن شهودي عز وزل العبودية حتى لا يغطيه العذاب من فوقه ومن تحته تمام ولا يستكبر ولا يزول بالله مع الشباب يبا دي فوائد احنا ايه ستخرجناها من الآية الآية الأخرى في الكلام عن إيه بأن كامل في المصحف والذين أمنوا وعملوا الصالحات لا يكلفوا نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طيب طبعا نفس الفكرة ان نقول الذين يبقى اللي بعدها ايه الصفة اللي تأتي بعدها هي سبب ما يحدث من النعيم او العزال والذين امنوا وعملوا الصالحات يبقى منهم وعملوا صالحات هو الذي ادخلهم الجنة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون وفي جملة اعتراضية في النص اللي هي لا نكلف نفسا الا وسع قالوا ايه فائدة هذه الجملة ايه فائدة هذه الجملة ان هي جاد في الصياق قالوا من بعض سوائد ذلك إن ربنا سوء اتعال لما ذكر اهل النار قبلهم ثم ذكر اهل الجنة ففيه فارق عظيم جدا بين العذاب الذي فيه اهل النار وبين النعيم الذي فيه اهل الجنة صح فقد يشعر الانسان ان هؤلاء الناس الذين نجوا من هذا العذاب وحصلوا على هذا النعيم فعلوا اشياء خارقهم يعني انت عشان تنجو بقى من النار اللي هي فيها من جهنم من مهاد ومن فوقهم غواش وتدخل الجنة عرضها السماوات والأرض ده إنسان ساعتها لا يشعر ان دا عايز مع جهود شق جدا وحاجات مستحيلة فإذا بلايه عز وجل يقول لك لا, يكل لا نكلف نفسا إلا وسع. يعني هؤلاء الناس الذين نجوا من النار ودخلوا للجنة كانوا في ساعة لم يكن الأمر صعبا إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى فلم يكن الأمر شق دارت نواة إيه كما قال عز وجل الطاه ما أنزلنا عليك القرآن شق ولا الموض لا, لا نكلف نفسا إلا وسعها في سعة وعلم أن الله إذا كلفك فإنك تسع فإن النفوس تسع ورح شباب معي شباب جميل طيب هي طبعا دي أي مش معانة في الكتاب فنقولها بسرعة نأتي بالآية بتاعتنا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود انت لكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون طبعا ونزعنا ما في صدورهم من غل لا لو في أسئلة في الآخر إن شاء الله قلنا الغل هنا قال الحقد الكامل في الصدر الغل معناه الحقد الكامن في الصدر وده يأتي على معنيين يعني نفهم منه فائدتين الفائدة الاولى ان قد يكون اهل الجنة في الدنيا بينهم غل ولا يا شباب دي حاجة غريبة الناس قد تستغربها يعني ازاي هم اهل الجنة وازاي كان بينهم في الدنيا غل اه ممكن ممكن كانوا يكتهدوا فيختلفوا في اجتهادهم ويبقى بينهم غل وكل واحد شايف منهم من انتبه مخطئ ويبقى من كده وده بيضيع الدنيا وده بيجني على الدعوة بأفعاله وغير وفي أئمة قدار كان بينهم هذه الأمور أئمة من علماء الأمة كان كل منهم شايف الآخر بيقصر في حق الشريعة والاثنين في الآخر أثمروا وأثروا الأمة الإسلامية بفوائدهم يعني بعض المحدثين مثلا أو بعض أهل الحديث كان بينكر على البعض الآخر تمام يا شباب كان بعضهم مثلا ينكر على سبيل المثال مثلا ينكر على الإمام البخاري في الشروط اللي الخاصة في تصنيف كتابه ويقول أن بخاري البخاري متشدد وسيضيع الحديث بشروطه المتعاسفة وستضيع السنة بسبب أنه يشترط شروط فوق ما التضيعي وغير ذلك جميل يا شباب دفعت الامام بخاري وبعضهم الاخر الفريق الاخر بالي كان يؤيد مذهب الامام بخاري كان بينكر على مسلم ويقول الامام مسلم ده متسيب وسيدخل في كتابه الضعيف وما غير ذلك وستأتي احداث ضعيفة في وسط الاحذة الصحية وغير ذلك جان بينهم انكر شديد جدا. معايا شباب وكان بقى كل واحد منهم قد يغلق قلبه على الاخر إن ذا بيضيع الدين وذا من كذا وضيع من كذا وفي الآخر أخرج الإمامان للدنيا كتابان هم من أصح كتب الدنيا وأجملهما كتاب البخاري وكتاب مسلم مع أن كان ممكن في ناس من المؤيد هذا الفريق يرون الآخر متسيبا ومن أنصار هذا الفريق يرون الآخر متشددا لكن في الآخر إن شاء الله نحسبهم من أصلح الناس ومن أكثر الناس ثوابا في الدنيا يعني خذوا سواب بقى كل الناس اللي صنفت وقلفت وعملت وحققت كتب وكتبت الفقه والعقيدة وغيرها من البخاري ومسلم في النهاية معي يا شباب اه اه اه اه اه انا مش بكلم عن امام بخاري ومسلم نفسهم يعني اه يعني امام بخاري في قلبهم ذلك ممكن بقولك بعض ادعهم او بعض متعصبين لهذه الكتب او التعصب المذهبي الذي انتشر وبدأ الناس ايه من أتباع مذهب مثلا أبو حنيفة أو أتباع مذهب مثلا مالك يبقوا متعصبين ضد شافعي وأتباع شافعي يبقوا متعصبين ضد حنابلة وغير ذلك ممكن هؤلاء المتعصبون اللي كان عندهم مشاكل وغل بينهم وحجد في الدنيا يأتون يوم القيمة ويدخل كلهم الجنة ما يا شباب رغم هذه الأحقاب والأغلال التي وقعوا فيها في الدنيا يدخلون الجنة وينزع الله عز وجل هذه الأحقاد من كل وجه ذلك إحنا بشر وإحنا مش معصومين يعني بعض الناس يتعجب مثلا لما يحصل بين إخوة مثلا يعملون في الدعوة أو أخوات يعملون مع بعضين في الدعوة يحصل بهم مشاكل أو خلافات في إدارة أعمال دعوية أو غير يقولوا ازاي دي مش أخلاق الدعاة ودي مش أخلاق ناس متعم تعمل للدين ودي غاجزة لا دي طبيعه دي نفوس بشرية برجة ان إنتعرفين حديث سيدنا عمر وسيدنا بكر صديق لما اختلف فقال له ما أردت والله ما أردت إلا خلافي يعني كان سيدنا أباكر الأظون اللي قالها سيدنا أباكر قال له والله ما أردت إلا خلافي قال له أنت مش عايز الحق أنت بتقول الكلام ده عشان تخليفني وبس وخلاص تمام فمع أنهما أشرف الأم وأعلى هما إيمانا وعلى صبرا ويقينا وقدرا وقع بينهما هذا الظن وقال ما أردت إلا خلفي يعني مثلا ممكن مثلا في في سلامة الصدر طبعا شيء عظيم جدا من حتى الصحابة قالوا اسمه سيدنا عبدالله بن عمر قالوا إيه قالوا والله هذه التي بلغت بها وهذه التي لا نصيح سيدنا عبدالله بن عمر قالوا كده قالوا فعلا عبادة سلامة الصدرة ليه أنا لا أطيق ده سيدنا عبدالله بن عمر اللي بيقول كده فبينقول ان, إن, إن قد يحدث يعني ممكن مثلا احنا مثلا في إبارة المعهد معنا مثلا هنا وانا مثلا مع حد مثلا انا محصلش يعني بس انا بضرب مثال هو يختلف معي وتع وقول له انت عايز تخلفني وخلاص انت عايز تماشي رأيك انت عايز تعمل نفسك رايز علينا او يحصل كذا ممكن انشطان ينزغ بهذه الأشياء ويحصل بيننا خلاف ممكن هو محصلش بس انا بقول يعني تخيل يعني لان الكلام ده ممكن يحدث مش مستحيل وده لا ينقص مني ولا منه ده صبيعة بشريا النفوس بيحصل بينها كده ايه مشاحنة ومضغنة وغير ذلك لكن من طبيعة بقى المؤمنين ان هم سريعا ما يفيقوا ويثوبوا من ذلك ويصلحوا ذات بينهم من ذلك الله جلال قال ايه امروا بيصلحوا ذاتا بينهم قال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وكلام ده كان بعد بدر يعني بعد احسن معركة اللي هو اهلها بقوا افضل صحابة او من افضل صحابة اهل بدر ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وضح شباب؟ فايزا الفايدة اللي احنا بنقولها هنا إيه؟, إيه؟, ايه وقوع قد يقع الغل والمشاكل بين بعض الصالحين في الدنيا ويدخلون الجنة وينزع الله الغل ما في قلوبهم من غل تمام ونزعنا ما في صدرهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله ودي طبعا يعني من ايه من الجمل العظيمة جدا ال تعرف فيها ربانية فعلا وأهل الجنة وشهودهم وشهودهم أو تعرف شهودهم لعذب وبيفعل ننتظر نقول له لكن ربنا اللي بينزل الهدايا وبينزل الأرزاق وبينزل كذا إن هو بيقول الحمد لله الذي هدانا للحاج وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله يعني دي فيها جمعت فعلا من ايه? شهود عز ربوبية وزول العبودية. ان الخير اللي انا فيه ده من ربنا. والهداية اللي ربنا انا عمل دي من عنده. ولو بي انا. ما كانتش وصلت. وما كنا لنهتدي لنحتدي لولا انهدان الله. الصوت واضح شباب? تمام. الدعاء ده جمع بين الرؤيتين او الشهودين شهود عز الربودية وتفضل الله عز وجل على عبيده وشهود زل العبودية وعجز الانسان وفكره على ان ينال حتى طاعه من طاعه الله سبحانه وتعالى الا باذنه وفضله سبحانه وتعالى لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أنت تلكم الجنة يا سلام يعني بقى هو ايه هو بقى عمال بقى بيوعد وبيمني نفسه ويصبر نفسه في الدنيا على ما فيها من أذى ومن فقر ومرض وعذاب يصبر نفسه على كل هذا بتمني الجنة فربنا يقول بقى هي دي الجنة يتلقك الجنة انت كنت بتحلم الجنة ونود ان تكون الجنة يقولوا ان ده بقى انت صبرت ونلت صبرت عشان الجنة ونلتها بيصلى سبحانه الله ونودوا ان تلكموا الجنة وقورستموها بما كنتم تعملون طبعا كلمة قورستموها بما كنتم تعملون دي جمعت بين حكتين برضو نفس الفكرة الوراثة هي الورث ده هو الشيء اللي بتاخده بلا بلا تعب الورث ده اعطاء كده بلا سبب وبما كنتم تعملون ان كان لكم اعمال يبقى جمعت بين حكتين إن عطاء الله للجنة عطاء الله الجنة لأهل الجنة هو فضل منه سبحانه على وراثة لكن لابد لها من سبب يعني نظر لاستطيف الناس ليورثهم الجنة هؤلاء الناس أي صفاتهم إن لهم أعمال يبقى اللي بيعمل الأعمال لا يستحق بالاعمال دخول الجنة ولكن يكون أهلا لأن يستطفيه الله فيوهبه به الجنة فاهم الفرق يعني مش العمل بيساوي الجنة يعني مثلا واحد يشتغل اجر فبياخد مثلا في اليوم عشر جنيه فاشتغل اليوم قدل عشر جنيه لا ده هو اشتغل اليوم فبهذا العمل استحق ان يكون ممن يرضى الله عنهم ويعطيه مكافأة الجنة اشتغل اليوم ده فالله المسال اعلى مثلا واحد يشتغل يوم أجير كده اما واحد يصله ايه مئة الف جنيه هو المئة الف جنيه يتيجي يقدر اقصاد تعب اليوم اللي هو اشتغله ده وعمره كله اشتغله ممكن ما ياخدش المبلغ ده لكن اللي اشتغل انا اديته طب ليه اديته عشان اشتغل طب هو شغله يكافئ لا ما يكافئش بس انا عايز ادي اللي اشتغل انا اللي مزاجي كده انا الاختياري كده ان انا ادي اللي اشتغل ادي له ايه اللي انا عايز اديه له, له انا بعطي على قدري ولله المثل الاعلى فواظل كذلك يصطف من يشاء له يعطيه اصطفى مين اصطفى اهل الاعمال الذين إيه يعملون الصالحات، الذين أنا وعملوا الصالحه، طب نستفاد، هيديهم إيه هيديهم يشاء من النعيم، مش على قدر عملهم، على قدر فضله سبحانه وتعالى وسعات رحمة سبحانه وتعالى. لذلك قال الرسول لن يدخل أحدكم لن يدخل أحدكم الجنة عمل، قالوا أنت وصل الله قال ولا أنا، والباء هنا اللي هي بما كنتم تعملون، قال هي باب سرديه، فالعمل سبب من دخول الجنة، لكنه ليس مكافئ له. وضح شباب وطنو دي واضح يا شباب جميل طيب مستفاد ايه بقى من من هذه الايات الشرعيه اللي احنا قلنا ده ايه الفوائد اللي استفدتوها <تصفيق> عندك افتكرت حاجة يا شباب؟ من استعمل نشف عدم رؤية النفس والنظر لفضل الله علينا في الهدايه جميل ايه كمان؟ طب ما نمشي بالترتيب كده كان الناس ال لنتكتب فواي شكرا ربنا نعم تمام ممكن الناس حتى اللي هي طلبة طوع سنة تانية اللي مشرفيننا النهاردة يشاركون معنا كده ور يعني معنا ناس قديمة في المعهد واختنا صرم واختنا امال واختنا قوة الله والناس اوائل السنة اللي فاتت دور هشاركوا معنا كده في الفواي اه فايدة جميلة برضو اللي امت اللي لدها لها يمكن ان نعيش جزء من نعيم الجنة في الدنيا اذا نزعنا لما في قربان ويل نعم والله ده من نعيم الجنة فعلا بس هو طبعا شيء عزيز يعني اه اخونا جايزك بيقول ان المسلم ليس بمعصوم فقد يحدث مسلمهم معصية فلا يئس فلا يأس نفسه ولبالله يجهد جميل جدا ممتاز طيب نقطة الغل اذا ما اختينا قامت للقوية ان ذا من نعيم اهل الجنة فعلا وممكن اذا نزعت ما في صدرك من غل فانت بذلك تتنعم نعيم من نعيم اهل الجنة ليه فعلا فايدة جميلة جدا وفايدة كمان ان احنا قلنا ايه ان قد يقع بين الصالحين غل ويقع بينهم خلاف ومع ذلك هذا لا ينقص من من من ذلك حتى العلماء ديما يقولوا الكلام الاقراني يطوى ولا يروى يعني ما تلاقي فين العلماء بالشكل والبعض ما تسمعش وما نقول ايه وما تشغلش بيهم لان هما طالما هما اهل فضل واهل علم فهذا يغمروا في بحر حسناتهم وينسوا ودايما بين الاكرام تلاقي مشاكل اسامه الصدر من وسائل دخول الجنة فعلا يعني يعني هتلاقوا حتى الكلام ده في الاعمال الدعوية بالذات او الاعمال التطوعية تلاقيه موجود جدا ان مثلا هنقول مثلا فريق تصميم ده ايه صمم تصميم ولا تصميم فتلاقي بيغاروا من بعض بقى يبقى تصنوه احسن ده احسن فريق مونتاج ده لك مونتاج احسن من ده فريق تفريغ يقولك ده تفريغي احسن من تفريغ ده يطوى ولا يروى يطوى ولا يروى تمام مدير مدير مثلا منتدى ولا مدير غرفة ولا مدير مثلا موقع او صفحة لا يحصل بينهم دائما مشاكل دي ده اشياء طبيعية طبيعية جدا تمام اه تمام وتذكر نشوة واللزة في العقيدة تصدرنا على الطاعة لانهما طبعا كانوا ايه عايشين على امل الجنة وعرفنا كلامنا ده تلكم الجنة هي دي الجنة بقى لانت كنت بتصبر نفسك عشان وطبعا اه ان الطاعة من فضل يا سبحانه وتعالى في الانسان لما يستجبر بطاعاته نذكره ان الله عزالله هو الذي هداه لها وانه لم يكن ليحتاجي لها الى بهدى الله سبحانه وتعالى ماش جميل طيب طبعا هو ذكر هنا حاجة جميلة وقال ان هذا النزع الغل آآ آآ آآ يكون من تطهير الله لهم بالشراب الذي يشربوه وشراهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا يعني الشراب الطهور اللي بيشربوه في الجنه بيكون هو سبب ايه تطهير قلوبهم من هذه الاغلال تمام اتكلمنا على مساله الوراثه وايه دخول الجنه طيب اللي بعد كده الان بعد كده ونادى اصحاب ال... الناري اصحاب الجنة ان اخفذ علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله ان الله احرمهم عكفر طبعا هو تجاوز بقى ايه مجموعه ايات ودخل على دي على اللي هو نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أخيضوا علينا من الماء أو مما رزكوهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين إيه بقى الفوائد المعنى هنا في الآية هو لن لفظ النداء لفظ النداء مش وكلم أو وثأل أصحاب النار أصحاب ونادى وده يدل على بعد المنزلة إن النار في مكان صحيق والجنة في مكان شاهق مرتفع. فالذلك بينادوا على أصواتهم ويدل على الانزعاج وسدة الفزع ونادى أصحاب الناري وتسميتهم أصحاب النار يعني من قطر ملازمة العذاب كأنهم بأصحاب ونادى أصحاب الناري أصحاب الجنة ان برضو الملازمين الجنة أن أفيضوا وقال لك هنا هو نزول من علو وده يدل وسفول النار علينا من الماء يعني من أي حاجة من الماء حتى لو اي شيء أو مما رزقكم الله قالوا من الفاكهة فكان الجواب إن الله حرمهما على ان يكون استفادوا اي لان الله حاجة يقول لها ولا اولانا وخلاص? ان اهل النابي لا يفطر عنهم العذاب ابدا مهما ما استغطى. ماشي? ايه الفايدة بقى? ملفه ايه اه جميل رقيه بتقول تحصل في الدنيا على وطعام والطعام من فضل الله فانت تحصل عليها في النار يعني انت كلما ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك او طعام في الدنيا زي الاثار الورد اللي جت معانا هنا ان ايه ان انت تذكر ان ذلك من فضل الله الذي قد تشتهيه وتحرمه ان عصيت الله تمام ان اللي بيتمتع في الدنيا بالنعام ولا يشكرها يحرم منها يوم القيامه جميل طيب احنا ممكن بقى ناخد بترتيب كده اول حاجة احنا قلنا ان شدة الفزع وافيض قلنا علو اهل الجنة وسفل اهل النار ده نستفله ايه ان لما تشوف واحد فقير وضعيف وباستغيث بظالم أو طاغية ولا يجيبه تتذكر أن هذا الفقير الضعيف يوم القيامة قد يكون من أهل الجنة وهذا الظالم والطاغية قد يكون من أهل النار وتقلب الموازين في فينادي هذا الظالم وهذا في النار على هذا العبد الفقير الضعيف الذي لم يكن يملك من حطام الدنيا شيء من مال أو سلطان في الدنيا ثم يأتي يوم القيامة فينادي عليه الملوك والأغنياء و. يقول أفيض علينا من الماء ومما رزقكم الله يقول له عايز أشرب بس عايز كل فلا يغر أنك أنك تكون غني في الدنيا ويأتي لك فقير فيسألك فتعرض عنه قد تتبدل الأمور وتأتي يوم القيامة أنت فتكون والعزب الله من أهل النار ويكون هذا الفقير من أهل الجنة فتسأله فتعرض عنك يبقى لا تغتر بعلو دنيا ولا سفولها لأن العبرة في الأخرة بمن سيعلو بالإيمان ومن يسفل بالكفر والعصيان والظقوق والعزم لله صح يبقى نقطة نقطة النقطه الثانيه ان احنا زي ما انتوا قلتوا نشكر نعم الله عز وجل من الماء والشراب النعم اللي احنا ممكن مش بناخد بالنا منها ومتكرره كل يوم بناكل وبنشرب وفي الحر بنشرب ماء ساقعه ونعمل ومش حاسين ان دي نعيم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل في يوم من الايام واستظل في ظل شجرة وشرب استظل في ظل يعني هيأوله بعض الصحارة وشرب ماء بارد وأكل ما هو أبو بكر وعمر ثم فقال فقالوا ما يبكيك رسول الله قال ثم تسألون يومئذ عن النعيم إن الماء البارد اللي انت مش واخد بالك منه ده نعيم الأكل اللي انت تأكله ومش واخد بالك منه ده نعيم ستسأل عنه يوم القيام واضح شباب جميل طبعا واذكر هنا النقطه اللي هي ايه ان اهل اه تمام وبرضه في الحس قسيه ان الله يقول للعبد وهو يقرعه أو يقرره يقول أم أصققة من الماء البارد. وذكر رواه مالك أن ذئل الكفار لمالك ليقضى علينا رب. فيقول لهم بعد ألف عام إنكم مكثون. ألف عام من العذاب ثم يجيبهم فيقول إنكم مكثون لن تخرجوا. سبحان الله. وارح شباب فبذلك لو كنت قد انتهينا من الايات اللي معنا اليوم وان شاء الله نبدأ في صورة الانفال المرة القادمة من الاول ترى اللي يتوفى الذين كفروا الملايين شكرا لكم الله خيرا وصلى الله نجينا محمد وعليه صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين معنى ان الغل على باب الجنة كما بارك الإبر. بين النص تاو. الصفحة كاملي. صفحة ثلاثين. صفحة ثلاثين. انصاح في الحديث اه الحديث ومبارك الابل هي الاماكن التي تبرك فيها الابل فتشهد انه هو بيكون يكون يعني خارج الجنة يجيب لك برضه سفصيحة ان شاء الله لا تس نحن الاخر تجذيب الايات هي ايات قران ام معجزات تجذيب الرسولة تشمل كلها بحثي سريعا كده عن ساتنا مبارك الابل دي ما قالش اختر من كثير مش يعني انها مبارك الابل اي كالاماكن التي تبرق بها الابل قد نزعه الله من كل المؤمنين يعني على داب الجنة محطوط بره لا يدخل الجنة هو ده الحديث يعني ان هو بينزع ويوضع خارج الجنة او بحشة واحدة عن سواء الاخر رافية بهذا القبر الله نبيه محمد الله شاء الله في الأسبوع الله.